وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل هقتت بأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نهلك الْأَوَّلِينَ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم قدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسخيناكم ماء فراتا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 فأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل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 تعملون، كنوا وشربو هنيئا بما كنتم تعملون، إن ك نجزي المحسنين، وينوي يومئذ للمكذبين، كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.